الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله ولولا دفاع الله الناس بعضهم ببعض لهدم الصوامع وبيع وصروات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا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 فليقاوه ي فليقاوهه على عرشها وبير معطره وقصر مشيد افلم يسيروا في لوض فتكون لهم قلوب يعقلون بها او اذان يسمعون بها فاي لا تعمل بصار ولكن تعمل قلوب التي في الصدور ويستعجلونك بالعذاب ولن يخلف الله وعده وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعبون وكأي من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 مغفرة ورزق كريم والذين سعوا في آياتنا معاجزين أولئك أصحاب الجحيم وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبيء إلا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 وَنُزِّلَ الْعِلْمَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَيُؤْمِنُوا بِهِ فَتُخْبِتْ لَهُ قُلُوبُهُمْ وَإِنَّ اللَّهَ لَهَادِ الَّذِينَ آمَنُوا إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ وَلَا يَزَالُ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي مِرْيَةٍ مِنْهُ حَتَّىٰ تَأْتِيَهُمْ السَّاعَةُ بَغْتَةً التاتَات يَهُم السَّاعةُ بَغْتَةَ اتَهُم معذاغ يَو مِ عَقيمأَلْمُق يَوْمَ عقيم. إِذِ للَِّ يَححُمُ بَينَكُمْ فََّذينَ آامَن وَعَامِ الصَّالحاتِ فِي جَن النَّاتٍ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 وإن الله لهو خير الرازقين ليدخلنهم مدخلا يرضونه وإن الله لعليم حليم